يا رجائي آه آه ندت يدايا نزعت أسرار قلبي وجدت ألق أسايا رباه عفوك إني للنور مدد يدايا نزعت أسرار قلبي وجدت ألق أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري ما متهايا لم أدري أسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دور يا رب يوم اللقاء يا يا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكن يا أك إني ضم آنا ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكن يا أك إني لم ادري من اين منعن اشقي جنين يا وشط لا ما فيه بسم الله في حشايا رحمك يا ربي ان لي وزقي والخطايا في دجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت ازجر جايا يا